لا تؤفكون وان يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك والى الله ترجع الامور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 فَمَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ إلَّا مَقْتَهُ وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ إلَّا خَسَارَةً قُلْ أَرَأَيْتُمْ شُرَكَ أَكُمُ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَرُونِ مَا دَخَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ